الحمد لله من اطاعه سعد ولم يشقى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد الارض والسماء واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الاصفياء الاتقياء اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقى افلح وزكى ايها المسلمون في واقع الامه اليوم فتن مدلهمه ومصائب متنوعه وتحديات خطره ومخططات ماكره وان اهل الاسلام حكومات وافرادا يتطلعون الى ما يصلح احوالهم ويسعد حياتهم ويحقق لهم السراء والرخاء ويدفع عنهم الشدة والضراء وان فلاح الامه وفوزها بكل مرغوب ونجاتها من كل مرهوب وسلامتها من سائر الخطوب لا يتحقق الا بتمسكها بالاسلام الصافي الذي يتضمن سلامه التوحيد وصحه الاعتقاد والاستسلام الكامل للواحد المعبد في كافة مناشطها ومجالات حياتها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون؟ وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولي لا إله إلا الله تفلحوا. أخرجه بن خزيمة في صحيح معاشر المسلمين. لن تسعد الامه وتصلح احوالها ما لم تخضع جميع انظمه حياتها وشتى توجهاتها لشرع الله جل وعلا قال سبحانه واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ونبينا صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزقه الله كفافا وقناه بما آتاه اخرجه مسلم لن يتحقق رخاء واستقرار ورغد في عيش وامن وامان لمجتمع مسلم حتى يسلم امره لحكم الله جل وعلا ويطبق شرعه وينقاد لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون يا امه الاسلام لن يرتفع الشقاء بانواعه المختلفه مهما حاولنا بكل السبل بكل السبل مهما حاولنا بكل السبل التخلص منه ما لم نحقق توبه نصوحا مما حل في واقعنا من مخالفه لمنهج ربنا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد آن للامه وهي تقاسي من الآلام والمآسي الوانا مختلفه آن لها ان تخشع لربها آن لها ان تتوب اليه باصلاح الشأن وفق مرضاته سبحانه الم يعني للذين امنوا ان تخشا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون والا فما دام امرنا مستمرا على نهج الاصيان والتوغل في المحارم والآثام فلنعلم أن سبيل الفلاح لنا مجانب والإصلاح أننا متباعد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم, تفلحون فاجتنبوه لعلكم تفلحون وها هي الأمة على سبيل المثال اليوم تعيش في تدابر وتقاطع واختلاف وتنازع وتشاجر وتدافع نتج عن ذلك سفك دماء وهتك حرمات حتى ذاق بعضهم بأس بعض فتحقق فيهم قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم رواه ابن ماجه وغيره وصححه جمع من المحدثين ها هي الامه اليوم تعاني نكسات كبرى في مجال الاقتصاد والمال وذلك لان سبيل الخلاص للامه المحمديه من النكبات الماليه والانتكاسات الاقتصاديه انما هو في السير وفق المنهج الالهي المرتضى التي، الذي متى حادت عنه وقعت في الضراء والباساء والبلوى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعفا مضاعفه واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي الحديث الانف الذكر ولم ينقص ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذت بالسنين وشدة المؤونة وجود السلطان والمعنى انهم متى لم يتاملوا في معاملاتهم الاقتصادية بما انزل الله فإنهم سي فانهم سيصابون بقحط ارضهم ويصابون بالغلب غلاء المعيشه وارتفاع الاسعار وضيق الايش في الاموال ويسلط الله جل وعلا عليهم الحاكم الذي يجور عليهم بما لا قدره لهم عليه ايها المسلمون تحقيق الفلاح مطلب عظيم لكنه لهذه الامه معلق على املي على أمل الامه الجاد الصادق بمنهج التامل بالمعروف والتناهي عن المنكر والتناصح فيما يصلح الامور ويسدد التوجهات وفق منهج راق واسلوب حكيم ومقصد سام وهدف نبيل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون يظن بعضنا ان من هنا ب... ان من هنا تبيضيه والصحيح انها ت... وان انها بيانيه والمعنى ليكن الجميع من المجتمع امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ومتى حاد المسلمون عن هذا الطريق وقعوا في الخسار وارتكسوا في البوار الله جل وعلا يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إخوة الاسلام ان فلاح المسلمين متعلق بفهم تطبيق الاسلام الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين الوسطيه البعيد عن الغلو والتنطع والتشدد وعن التفريط والتساهل بالاحكام الثابته في الوحيين فكم جرى الغلو او التفريط كم جرى ذلك على المسلمين من مفاسد اغما وشرور لا تحصى لان ذلك مخالف لما اراده المولى وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا معاشر المسلمين ان الفلاح الدنيوي الذي مفهومه الازدهار الاجتماعي والرخاء الجماعي بتدفق النعم المتوافره والبركات المتتابعه لا يكون بعمل جاد بالاسباب الحسيه فحسب بل المقومات الحقيقيه لذلك استقامه على طريق السنه ودوام على على الالتزام بالمناهج الشرعيه في جميع الامور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال عز شانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يا امه الاسلام لقد جرب كثير من المسلمين بعد زوال عصر ما يسمى بالاستعمار وهو الاستخراب جربوا في حياتهم نماذج من الافكار المستورده والتوجهات الوارده اكثر من قرنين فما وجدت فما وجدت منها مجتمعات الاسلام الا وبالا فكريه وضعفا عسكريا وكسادا اقتصاديا وفسادا اخلاقيا وتفككا اجتماعيا لم تصلح بها دنياهم بل افسدت كثيرا من ثوابت دينهم لقد انا بعد الشواهد التضيقيه المحزنه في ارض الواقع منذ ذلك الزمن ان له أنا لها ان تعود لنور الوحيين وضياء الهديين ان لمن خدر بحقن الانبهار الفاضح بحضارات تبرز مبادئ وقيما اثبت الواقع الحسي انها زور وباطل وتزييف ظاهري يلوح عند ظهور المصالح الشخصيه والمنافع الذاتيه لاداء الاسلام فانما هي مفاهيم بمثابه نقوش جميله مثبته في لوحه دساتيرهم ولكنها في التطبيق تحمل الخراب لديار الاسلام والتدمير لمقدراتهم والسلب الدائم لخيرات بلدانهم ولا غرو فهي مبادئ, مبادئ, فهي مبادئ حضاره منفلتة من قيود الإصلاحات الربانية والهدي النبوي وإنما همها الهدم لا غير دون معائر دينية ولا أخلاقية ولا أدبية ولا إنسانية ومن أحسن, من ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وما يحصل في مواطن الصراع من بلدان المسلمين اليوم برهان على ما ذكر فاتقوا الله يا اهل الاسلام عودوا لدينكم تصلح احوالكم بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم احمد ربي واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها المسلمون ان امه الاسلام تملك من اسباب العز والنصر ما لا يملكه ما لا يملكه غيرها وتختص بمقومات الصلاح والسعادة ما لا يوجد عند سواها وتاريخ الامه في قرون مضت اعظم شاهد واكبر برهان لكن ذلك مشروط بشرطه ومرتهن بمقوماته يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم حفظ الله لهذه الامه النبويه مشروط بالتزامها بشريعه الله وطاعتها لامر الله جل وعلا وانزجارها عن محارمه ان الله يدافع عن الذين امنوا وفي قراءه اخرى يدفع عن الذين امنوا وفي الحديث الصحيح احفظ الله يحفظك امن, أمن هذه الامه ومجتمعاتها واستقرار ذلك وامانها ورخاؤها مربوط بقيامها بالايمان ولوازمه والاسلام وحقوقه ليس قولا وانما اعتقادا وقولا وفعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وللأمة المحمدية من العلو على أدوها والغلبة عليه بحسب ما مأها من الإيمان وحقيقته وواجباته كما قاله ابن القيم يقول جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وان جندنا لهم, الغاب لهم الغالبون قال ابن كثير عند قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين قال كلاما متينا فكلما قام ملك من ملوك الاسلام واطااع اوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجى من الاداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولايه الله جل وعلا انتهى كلامه ثم ان الله جل وعلا امرنا بأمر عظيم الا وهو الصلاه والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الال والصحابه اجمعين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلح احوالنا واحوال المسلمين بالاسلام اللهم اسعد احوالنا اللهم اسعد حياتنا بالاسلام اللهم اسعد حياه امتنا بعقيده التوحيد يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكتب لها العزه والنصر والتمكين اللهم ردها اليك ردا جميلا اللهم ردها اليك ردا جميلا اللهم عليك بأداء الاسلام فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باعداء الاسلام فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم اللهم ارسل عليهم جندك التي لا تهزم اللهم ارسل عليك عليهم جندك التي لا تهزم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك ومن جميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم وفق ولي امنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقه وجميع وجميع حكام المسلمين لما فيه خدمه راياهم في دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم اللهم يا غني يا حميد اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسق ديارنا وديار الاسلام اللهم اسقنا واسق ديار الإسلام اللهم اسقنا ديار المسلمين يا غني يا حميد يا ذا الجلال والاكرام عباد الله واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا